تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباءا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشمة والسابقون السابقون أولا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 فجعلناهن ابكارا عربنت رابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال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 ولقد علمتم النشأة الأول فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 أنشأتم شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم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 تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم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 كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين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 ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم